لما أخبح الحدين يوم على الجوة وصلى بيض حالي صلاة الصدق قام حمد الله وأذنى على الهدى ما فتت النصرح ولا فت من يغي العيش قلنا نتحول جري ريت انتهى وبين اسياف ورمح يا زهر من ظلعج ولا شفني الصباح احنا الخدم احنا جربينا بالمحن تلقينا خدام من يبتدي محرام في القلبي ظلم اتم منصوب الاعلام لو بيدتي عريت علينا مره تمسحي سجلينا يا زهره مجانين الحسين نعيك وين سمعك باللطمه دمعه سجلينا يا زهره مجانين الحسين <تصفيق> د <تصفيق> چالو حزن قص وص من مدع معنا الحروف حجن الشعيرة وقبله الحب الطفوف طول العمر ما انتعبين لبي ونطوف حبنا الحسيني خلها الدنيا تشوف يا زهره شوفنا بحسين جننا وغيره من خواه ورفع الضلع ودعي لين و بعد سمعي آوى حسينا و عن معرفة الدمعة إذا تجري و سجلينا يا زهر مجانين الحسين والشيع من طبعاء بالأطمى و الدمعة سجلينا يا زهر مجانين الحسين داسې چې مو دمعات شکل داسې چې د زماني د محرم نذكر او نحزن بالأربعين نزوره كلنا بكربل مل عبد الزغر من يقرم اقتل تلقاها حتى جروحنا تتوسل ما يكفي عشوره ولما نيجي نزوره نتهوى بالحضر ونصيح مولانا احشاك تنسانه وحقمك الزغره لما نعوفك خلغت اسمعنا السنين سجلينا يا زهره مجانين الحسين كل احنا نتبعه بالاطمة و الدمعه سجلينا ما حيس ما يا زهرا ول مهدي اذا تعلي ضغر ول الضلع والعصر من خصومك ثار نقول يا ابو صالح اخيت ثاير النحر وجفوف فعمك هل طاحت عنا هالب وعبد الله مين لحدي يرفع دمعه على خديه وياخذ بثاراته يا ريت ان صار لو شحر بيت نكون بسريات يا زهرةن صاره كتبنا على الجبين سجلنا يا زهرة مجانين الحسن حق اشترين رجعه بالاطمة والدمع سجلينا يا زغر مجانين الحسين سجلينا يا زغرة مجا نين الحسين